أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قد عرفنا هذا باب أصل في بيان حقيقة التوحيد وكذلك في بيان حقيقة الشرك إذا أصل فيه المصنف رحمه الله تعالى اصلا وهو أن العبادة هي الدعاء وصرف الدعاء لغير الله تعالى يعتبر شركا وفسرنا الدعاء بنوعيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. حنجد إنتهاء القاعدة العامة أن كلما ثبت أنه نوع من أنواع العبادة المتمحضه في التعبد يعتبر صرف لغير الله تعالى شركا أكبر وليس فيه تفصيل في كونه شركا أكبر أو أو يعني ليس كبعض الأقوال التي أو بعض الاعتقادات. التي قد يقال فيها بأنها شرك بل صرف العباده لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر ومن وقع في الشرك الأكبر لا سيما في الازمنه المتاخره إنما الشبه عندهم تدور حول هذا الباب ولذلك اعتنى شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه تعالى في كتابه كشف الشبهات باكثر الشبه التي يريدها هؤلاء فاذا اردت ضبط هذا الباب حينئذ تنظر في شرحات كشف الشبهات باب من الشرك ان يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وهذا هو السبب في كونه قد جمع بين الأمرين بين الاستغاثه وبين الدعاء والاستغاثه أخص من من الدعاء كل استغاثه دعاء من غير عكس الاستغاثه هي طلب خاص ازاله الكرب عن عن المكروب وأما الدعاء فهي تعم ذاك وزيادة ذلك فكل استغاثة دعاء من غير عكس ولذلك قال الشالح الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة إزالة الشدة ثم قال والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب إن من المكروب وأما الدعاء فهو أعم منها لأنه يكون من المكروب وغيره عنئذ أي آية تدل على أن الدعاء منهي عنه صرف غير الله تعالى شمل جميع أنواع العبادات شمل جميع أنواع العبادات. فقوله تعالى في الآية الأولى ذكرها المصنف ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو هذا نهي ودخل في الفعل هنا وكونه في سياق النهي حينئذ نكون من سياق العموم دخل فيه نوعاء الدعاء دعاء المسألة يا الله يا كريم يا استعمال يا النداء وكذلك دعاء العبادة حينئذ السجود لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر وتستدل بهذه الآية لأن السجود لله تعالى عبادة وهو دعاء حليد دخل في قوله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت شيئا مما نهي عنه فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين دل ذلك على أن السجود وكذلك الصلاة وكل ما يتعبد به لله تعالى صرفه لغيره جل وعلا يعتبر من الشرك الأكبر وذكر آيات كذلك فيما يتعلق به بي بيان أن كل مدعو سوى الله تعالى فإنما يدعو الداعي من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره وبينت الآيات أن الذي يدعى هو الذي يملك النفع والضر وأما الذي لا يدعى وأما الذي لا يملك النفع والضر فلا فلا يدعى من خصائص الربوبية ملك النفع والضر كذلك من خصائص المخلوق أنه لا يملك لنفسه نفعا فضلا لغيره ولا يملك أن يدفع نفسه ضرا فضلا عن عن غيره هذا من خصائص الخالق جل وعلا وهذا من خصائص المخلوق وختم المصنف رحمه الله تعالى بحديث قلنا فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب أنه الضعيف لكن بعضهم وبناء عليه بد من توجيه الحديث قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم أي بعض المؤمنين وجاء في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء مصرحا في رواية الطبراني وأحمد أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قطعا أن ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما علمنا من حاله وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بل كونه صحابيا يدل على أنه قد فهم التوحيد على أصوله حينئذ قول نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا لا يريد به المعنى الذي لا يجوز هذا مقطع به كذلك حينئذ لابد من من توجيهه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل حينئذ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالنفي وابو بكر اثبت ماذا الاستغاثة فهل وقع ابو بكر رضى الله تعالى عنه في شيء لا يجوز شرعا حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم فعذره بالجهل حينئذ أو نقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم معنى اخر فيكون حينئذ من أسلوب الحكيم لا شك ان المراد به الثاني ولذلك انه لا يستغاث به اذا حملناه على ظاهره مطلقا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغاث به فيما يقدر عليه في حياته في حياته هذا القيد حينئذ سغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي فدعا ربه اليس هذا من نوع الاستغاثة؟ نقول نعم بلى من, من نوع الاستغاثة لكنها جائزة في حياته صلى الله عليه وسلم وكان يقدر على ذلك أما بعد موته فلا يجوز شرعا بل هو من, من الشرك الأكبر حينئذ ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغاث به فيما يقدر عليه في حياته ومع قوله إنه لا يستغاث بي أراد به مزيد تأكيد ومزيد تأديب للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى في إطلاق هذه الألفاظ على جهة العموم هكذا الأولى تركه يكون من هذا من هذا الباب حينئذ إذا كان المراد به النفي المطلق حينئذ نحمله على أنه من باب سد الذرائع أنه من باب سد الذرايع والتأد في اللفظ التأد في في اللوظ لأنه قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يسمعه منافق في ذاك الزمان يظن أن هذا مما يجوز مطلقا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع والتأد في في اللوظ وليس من باب الحكم بالعام أو بالعموم ليس من باب الحكم بي بالعموم ويحتمل أنه أراد به في قضية معينة إنه لا يستغاث به مطلقا نحمله على باب سد الذرائع والتادب في اللفظ إلى من باب الحكم بالعموم إن أردنا به أو حملناه إذا حملناه على القضية المعينة حينئذ هذا منافق والمنافق قد أظهر ماذا؟ قد أظهر الاسلام حينئذ كيف يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يحصل منه شيء يوجب تعزيره أو يوجب شيئا يتعلق بمخالفة ليل الشرعين حينئذ يقال إذا جعلنا الحديث هنا النفي لا يستغاث به في شأن المنافق حينئذ المنافق لا يستغاث في شأنه إلا بالله تعالى أو كذلك منافق لا حيلة لك فيه لأن يظهر ماذا يظهر الإسلام لو أظهر الكفر حينئذ كفر صراحه ويقام عليه الحد لكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفرة ويكيد في الباطن بما يوافق باطنه حينئذ مثل هذا يدعى الله عز وجل يدعى الله عز وجل وحمله على الأول اولى أن يكون على النفي العام ومراد به سد الذرائع ثم لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم به بالعموم قبل هذا وذاك الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يحتج به لكن لو احتج به مخالف حينئذ قلنا محتمل قلنا هذا محتمل يحتمل النفي العام ويحتمل ماذا لا يسغاثه نفي عام ويحتمل أنه ماذا أنه في قضية معينة أنه في قضية مع ثم نقلب الدليل عليه لقد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث بي وأنتم ماذا تصنعون تستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم. سواء كان في قضية معينة أو في في غيرها ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. هذا الباب الخامس عشر من أبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا. باب السابق بين فيه نوعا من أنواع الشرك الأكبر. بل هو أصل شرك العالم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا شرع المصنف كما قال ابن سعيد رحمه الله تعالى هذا شروع في براهين التوحيد وادلته فالتوحيد له من البراهين النقليه والعقليه ما ليس لغيره مسائل العبادات يعني تدل عليه الادله عقلا ونقلا و ها ماذا بقي فطرة نعم الفطره والعقل والنقل هل هناك عبادة من الصلاة ليس بعد التوحيد أعظم من الصلاة الصلاة هل يدل عليه العقل جواب لا هل يدل عليها الفطرة الجواب لا إذن وما دون الصلاة من باب أولى وأحرى إذن التوحيد ينفرد ولذلك له من الأحكام ما لا يستوي معه من العبادات سواء في المنع من التقليد في أصله و فيما لا يعذر أحد بالجهل في تركه إذن يختلف أو لا يختلف يختلف لأن الأدلة آكد في الدلالة عليه مما دلت على الصلاة وما دونه. حينئذ من يسوي بين الصلاة وبين التوحيد في الأحكام الشرعية المتعلقة بها وجودا وعدما قد أخطأ الطريق لماذا؟ لأن الشرع لم يسوي وأنت سويت بين ما فرق الشرع بينهما التوحيد يدل عليه الفطرة بنص القرآن وكذلك العقل يدل على التوحيد بنص القرآن وكذلك شرع أمر بالتوحيد بنص القرآن والاجماع قطعي. إذن هل ثم عبادة ساوي التوحيد في هذه الأدلة؟ الجواب لا بل الأدلة العقلية والأدلة الحسية فيها ما يدل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ما نحصر له أصلاً ما نحصر له اصلا حينئذ لا يسوى بين بين النوعين وكذلك من المنهيات ما يتعلق بالشرك فالفطره والعقل والنقل كلها تدل على على قبحه وعلى بطلانه وعلى وعلى ذمه فلا يسوى بين ما دون الشرك مع الشرك فيما يتعلق به العذر بالجهل ونحو ذلك إذا الشرع اذا فرق بين عبادة وجب التفريق واذا فرق بين ذنب وذنب وجبه التفريق والتسويه حينئذ في باب العبادات وفي باب المنهيات هذا مخالف لي للشرع لي ليس ثم عباده تساوي التوحيد وليس ثم ذنب يساوي الشرك بالله تعالى ولذلك خصه فقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما عمم هنا اولى اذن فرق او لا فرق. فرق باعتبار المغفرة إذن كذلك الشرع دل على التفرقة بين الجهل وعدمه كما أنه فرق بين المغفرة في ما دون الشرك ولم يغفر الشرك إذا مات عليه كذلك فيما يتعلق بالجهل أو لا؟ هل ثم مانع؟ الجواب لا حينئذ نقول الشرع فرق بين الشرك وما دونه وفرق بين التوحيد وما, وما دونه فلا نسوي حينئذ بين عبادة وعبادة لكونها قد تعلقت بالجهل أو بالنسيان أو أو إلى خلي من المعاذير التي توجد في الصلاة ونحوها، فيسوى ذلك مع التوحيد لكونه قد جاءت في الصلاة. ودعوى من يقول بأن شرع لا لم يفرق بين العبادات ولا بين ذنب وذنب هذا غلط منه ليس بصواب وإن قاله بعض العلم. فالتوحيد حينئذ له من البراهين العقلية والنقلية ما يدل على أنه حق وأن العبادة إنما تكون لله جل وعلا دون ما سواه وكذلك ثم براهين تدل على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى من النقلية والعقلية وكذلك الفطرة فتوحيد الربوبية من أكبر براهينه وأعظمها توحيد الربوبية أعظم دليل استدل الله تعالى به على إثبات التوحيد هو توحيد الربوبية يعني تسليمه بكون من خلق السماوات والأرض هو الله حينئذ قد قامت عليه الحجة ولذلك قلنا لكم فيما سبق أنه لا يكاد أن يخلو وإن كان المسألة فيها نزاع هل التقليد معتبر في باب أصول الدين أصل الدين أو لا قد يأتي إن شاء الله تعالى معنا لكن لا يكاد أن يخلو أحد من استدلال بنوع من الأدلة ولذلك لو سألت المشرك الذي يعبد غير الله تعالى ولو, لو ولو لم يسمى مشركا ولو لم يسمى مشركا وحينئذ إذا قلت له من خلقك الله عز وجل من خلق السماوة الله عز وجل من الذي يرزقك الله عز وجل قامت عن الحجة أو لا؟ قامت عن الحجة لأن الله تعالى ابدى وأعاد في القرآن أن توحيد الربوبية حجة على إثبات التوحيد كذلك فمن أثبت التوحيد معناه نفى الشرك فإذا قيل لهم الرب قال الله إذا من هذا الذي تعبد هذا الذي تطوف له من هو خالقك قال لا, لا إذا قامت عليه الحجة قامت على الحجة, أو لا قامت الحجة. فليس عندنا إذا العذر بجهل قال هنا وكذلك معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله تعالى من الضعف والعجزي ونحو ذلك وبيّن الله تعالى في مواضع من كتابه قال هنا قال المصنف باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه حده على كل مشرك سواء انتسب إلى الإسلام أو لم ينتسب إلا إلى الإسلام سواء كان أصليا أو كان مرتدا أي ما لا يخلق شيئا يعني الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي يشركون مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون أي هذه المعبودات ولو كان وليا كما يزعم مقبور في قبره هذه المعبودات تخلق من دون الله تعالى أم لا فإذا أثبت حينئذ اتضح شركه وجمع بين الشركين في الربوبية والعبادة وإذا نفى قد قامت عليه الحجة كل من قال بأن الخالق والله الله عز وجل وأن هذه المعبودات لا تخلق قامت عليه الحجة حينئذ يكون أي يشركون الاستفامون الإنكار والتوبيخ أي يشركون مع الله تعالى أي يشركون ما عبر بما لأنه جماد لأن الذي لا يخلق شيئا جماد لا يفيد ما لا, يخلق ما لا يخلق شيئا نكرة في سياق النفي وتعم وهم يخلقون وننظر ما لا يخلق وهم أفرد الضمير اولا باعتبار لفظ ما ثم جمع وهم أتبي بالجمع ما قال وهو قال يخلق ما قال يخلقون بالواوي قال يخلق إذن أفرد الضمير باعتبار ضمام وهم جمع هنا باعتبار المعنى وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا قال الشارح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة هو جعل ترجمة نفس الدليل لما مر معنا أنه أراد أن الطالب يعتاد على الاستنباط يعني قد يترجم لك ترجمة باب ما جاء في كذا وكذا كذلك أو باب من الشرك كذا وكذا أعطاك الترجمة واعطاك دليلها وأحيانا يأتيك بماذا باب قول الله تعالى إذا أعطاك الدليل إذا تستنبط ما الذي أراده المصنف رحمه تعالى من هذا الدليل وتارة يقول باب ما جاء في كذا وكذا يترجم لكنه يعمم إذا كان في المسألة ماذا إذا كان في المسألة تفصيل يعني إذن ياتي به بالعموم وهذا الذي ينبغي أن يعتاده طالب علم لا يكون دائما مقلدا يسمع فقط ويطقطق راسا لا يقول بد أن تعتاد ماذا؟ أن تعتاد كيف أخذنا الحكم الشرعي من الدليل هذا ينبغي أن يرتقي إليه طالب العلم أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه ترجمة رد على كل مشرك كائنا من كان كائنا من كان عميا. ها عالما طالبا علم أي كان الشرك ليس فيه تمييز إذا تلبس هو بالشرك وفعل الشرك أي كان حكمنا عليه بماذا بكونه مشركا ليس عندنا ماذا ليس عندنا تمييز بين طائفة وطائفة وشخص وشخص بل الحكم يعتبر واحدا ولذلك عم الرد على كل مشرك مشرك بمعنى ماذا أنه تلبس بالشرك فعل الشرك اعتقد الشرك الأكبر قال الشرك الأكبر كائن من كان تعميم وبيان حال المدعوين من دون الله جمع بين أمرين بيان حال المدعوين من دون الله أنهم أي هؤلاء المدعوين أنهم لا ينفعون ولا يضرون نفع عنهم ماذا النفع الضر وعرفنا أن هذا من خصائص الإله الحق أنه هو الذي يملك النفع وهو الذي يملك الضر فلا ينفع إلا الله عز وجل ولا يضر إلا, إلا الله عز وجل فمن اتصف بهاتين الصفتين نفعا وضرا فهو الخالق فهو الاله فهو المعبود بحق ومن انتفى عنه الوصفان حينئذ نقول هذا لا يستحق ولذلك كثيرا ما ياتي في القران إثبات أن هذه الالهه لا تملك نفعا ولا ولا ضرا لا تملك نفعا ولا ولا ضرا فدل ذلك على ان من خصائص الباري التي تفرد بها ويجب اعتقاد افراده جل وعلا, وعلا بها هو ملك النفع والضر قال سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم فكل من دعي من دون الله فهذه حاله يعني المدعو من دون الله تعالى مطلقا قد يدعى ملك قد يدعى نبي قد يدعى رسول قد يدعى صحبي حينئذ نقول دعاء من دعي من دون الله تعالى كل هؤلاء ولو كانوا من المقربين عند الله تعالى لا يملكون نفعا ولا ولا ضرا إذا بمعرفة صفات المدعوين نستدل به على ماذا على اثبات التوحيد افراد الله تعالى بالعبادة وعلى نفي الشرك وعلى نفي الشرك يعني بطلانه وقبحه لماذا لأنهم لا يملكون نفعا ولا ولا ضرا قال وقوله ايشركون السفاه انكار وتوبيخ ليس السفاه سفاه استخبار يعني يريد أن يعلم شيئا لم يعلمه لا إنما أراد به ماذا التوبيخ والإنكار عليهم استفهام إنكان وتوبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله من لا, من لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة لأن الذي يستحق العبادة لابد من صفات لابد من من صفات إن تحقق بها فهو الاله الحق إن لم توجد فهو باطل قال وليس فيه ما يستحق به العبادة فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له وقامت عليه الحجه إذا علم ذلك بطلت عبادتهم له وقامت عليه الحجه حينئذ تستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن المشركين اعترفوا بكون الخالق والله عز وجل وقد قامت عليهم الحجه حينيذ تستدل به على أن كل من تلبس بالشرك الأكبر وأقر بهذا الدليل فقد قامت عليه الحجة ولو كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام لأنك إذا قلت له هذا يخلق قال لا إذا لماذا تعبده من دون الله تعالى فتسليم كونه لا يخلق ولا ينصر ولا إلى آخر من الصفات المختصة بالإله الحق حينيذ قامت عليه الحجه قال فإنه إذا كان معبود لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له وقامت عليه الحجة زد ذلك قال وتقرر يعني هذه الآية وتقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه وقوله وهم يخلقون وهم يخلقون الضمير يعود إلى ما صدق عليه لفظ ما لأن تصدق على كل معبود دعيا من دون الله تعالى سواء كان جمادا أو غيره إن كان جمادا فالآية نص فيها وإن لم يكن حينئذ جاءت من جهة العموم المعنوي عموم المعنوي كما مر تقريرهم وهم يخلقون وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص والرب المعبود لا يكون مخلوقاً أي ومن أشركوه مع الله في عبادته مخلوق والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكاً للخالق في العبادة التي خلقهم لها ليس ذلك؟ إذن التعبد والتأله والتأليه يدور مع صفة يعني ليس صفه واحدة وإنما على حسب النص المذكور معنا وهو إثبات كونه خالقا إن أثبت كونه خالقا استحق العبادة إن انتفى عنه الوصف لم يستحق العبادة وحينئذ صار الوصف بالعجز والنقص قال وأخبر انهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا ولا يستطيعون لهم نصرا. نفى هنا ماذا النصر أو الاستطاعة؟, الاستطاعة لماذا لكونها عم لأنه قد لا ينصر وهو مستطيع إذا لو قال لا ينصرون إذا قد يكون ماذا هم مستطيعين قد يكونون مستطيعين لكن نفي الاستطاعة والقدرة تدل على أنه لا ينصر ونفي النصر لا يدل على أنه لا, لا يستطيع إذن تخصيص نفي الاستطاعه هنا ابلغ مما لو قال لا ينصرونهم لان نفي النصر لا يستلزم نفي الاستطاعه قال واخبر انهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا اي لمن سالهم النصره ولا انفسهم ينصرون ولا انفسهم ينصرون يعني لا ينصر نفسه لو اخذ ماله هذا اذا كان حيا لو اخذ ماله ما استطاع ان يحصلهم وإذا لا يستطيع أن ينصر نفسه وإذا عجز أو عجز أن ينصر نفسه فنصر غيره من باب أولى وأحرام حينذن يكون قاصرا عاجزا ولا أنفسهم ينصرون مفعول مقدم أنفسهم وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما يعني استطاعه ونفي النصر عن النفس لا يستطيع أن ينصر مطلقا ثم كذلك ما يتعلق به هل يستطيع نصر نفسه أو لا لا يستطيع نصر نفسه قال وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما يعني مما يتعلق بالخلق أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلان لا ينصر غيره من باب الاولى إذا كان لا يستطيع أن ينصر نفسه فغيره من باب أولى بل من هذا حاله فهو في غاية العجز إذا كان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا ماذا بقي لا شيء بس كذلك الإنسان قد عنده قدرة يدافع عن نفسه بس كذلك ولا يستطيع أن يدافع عن غيره هذا مقبول قريب لكن لا يدافع عن نفسه ولا عن غيره حين يقول هذا هذا بعيد، هذا بعيد، فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلا ينصر غيره من باب الأولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلها معبدا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، يعني بطل تعلق المشركين بماذا؟ بمعبوداتهم بهذه البراهين. نفي الخلق، نفي استطاعة النصر، نفي ماذا؟ نفي ماذا صطاعة النصر للنفس كذلك هم مخلوقون إذا لا يستطيعون أن يخلقوا وهم في أنفسهم كذلك مخلوقون أتاني ثم لا يستطيعون النصر لغيرهم هذه صبة ثالثة لا يستطيعون نصر أنفسهم هذه صبة الرابعة إذن بطلت عبادتهم من دون الله تعالى لأن هذا يدل على العجز وعلى النقص وإذا كان عادزا ناقصا لا يستحق أن يعبد قال فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين يعني بسبب هذه البراهين مذكور الاربعه على جهة التفصيل هي ايات واحدة لكن فيها أربعة صفات أو أربع صفات وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون معبودا عبدوا لا يكونوا يعني الله عز وجل خلقهم لأجل أن يعبدوه إذن هو عبد فكيف صار معبودا صحيح هو عبد حينئذ كيف صار معبدا لابد من من صفاته وليست فيه صفات بل كونه مخلوقا هذا يدل على على العجز لماذا لأنه لانه يدل على أنه كان عدما ليس بشيء ثم صار شيئا ثم صار شيئا حينئذ هذه من صفات النقص قال والعبد لا يكون معبودا ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم إذن لا ينفعون أحدا فإن حصل شيء من النفع ها ان حصل شيء من النفع هذا قد يبتلى به بعض الناس المشركين بعض المشركين إذا ذهب إلى هؤلاء الأولياء يسألهم ويطلبهم قد يحصل لهم بعض المطلوب ولذلك سلسلة متواصلة وماذا الترياق والترياق الأخير والدعاء حينئذ اذا حصل شيء كيف نفسره جاءت تريد ولد من هذا الولي فحصل لها الولد حصل لها الولد عشرين سنه وهي تبحث ما ما قالوا لها ترياق هناك عند الولي فذهبت ورزقت ها كيف نفسره ها كيف عنده لا به نعم ها اين باب الابتلاء من باب الابتلاء والاختبار أما هو فلا تأثير به لا تأثير أبدا وإنما الله عز وجل رزقها الولد ابتلاء وامتحانا بأن هذا هو الذي اعتقدت فيه والأصل فيه أنه لا يعتقد فيه البتة إذا إذا حصل شيء فنقول هذا لم يحصل به لم يكن سببا وإنما إن صح التعبير حصل عنده لا،, لا به فالله عز وجل هو الذي رزق أولا وآخرا قال ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم وخاب سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس صفقة إذن هذه آية عظيمة تدل على مجموعة من البراهين التي أبطل الله تعالى بها عبادة المعبودات من سواه جل وعلا والسؤال الكبير هنا الذي ينبغي ان تستحضره دائما مع هذه الآية هل هذه المذكورات في الآية يعتقدها عباد القبور الآن أو لا؟ قطعا يعتقدون هذا لا شك فيه حينئذ تأتي النتيجة قاصمة الظهر أن الحجة قد قامت عليهم حجه قد قامت لو سألت أي مشرك من هؤلاء في واحدة من هذه لا لاجابك بما يوافق هذه الآية حينئذ قد قامت الحجة عليهم قال وقوله جل وعلا باب قول الله تعالى وقوله بالخوض قطعا هنا ولا يجوز الرفع وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير نفي للملك الذي يملك الله عز وجل الذي لا يملك المخلوق الضعيف إذن من خصائص الباري جل وعلا التي يستحق بها أن يفرد بالعبادة كونه مالكا لكل شيء, كونه مالكا لي لكل شيء والمخلوق المعبود مهما كان ومهما عظم لا يملك شيئا البتة والقطمير هذا من اصغر ما ما يكون والذين تدعون من دونه والذين هذا مبتدا تدعون يعني دعاء مساله ودعاء ها فيشمل ويشمل عنيد النوعين تدعون من دونها اي سوى الله تعالى ما يملكون ما هذه نافيه ما يملكون يملكون هذا ها ما نوعه فعل ماضي ولا امر فعل امر أو ماضي أو الثالث الذي لم يذكر ها مضارع طيب واشي ترتب عليه ذي قلنا مضارع العموم موجه العموم هل تبقى قطارة أو لا ها وجه العموم نكرة في سياق النفي وجه كونه نكرة في سياق النفي لأنه مركب منسبك من مصدر وزمن كل فعل مطلقا أي فعل فهو منسبك يعني مركب من مصدر وزمن والمصدر مصدر نكرة هذا الاصل فيه إذا ما يملكون حينئذ هذا كأنه قال لا ملك لا ملك كما لو قال لا إله إله هذه لا نفية للجنس حينئذ تعم أو لا تعم تعم إذا كل نكرة في سياق النفي فهي من صيغ العموم فهي من صيغ العموم ان دخلت عليها من صارت نصا في العموم إن كانت اسم لا صارت نصا في العموم وما عدا هذين الموضعين فهي ظاهره في العموم والفرق بينهما ان ما كان نصا سواء كان بلا النافيه للجنس أو بدخول من لا يقبل التخصيص وما عداه هو الظاهر يقبل التخصيص يعني لو ادعى المدعي ان هذا هذه الكلمه التي جاء فيها لا النافيه للجنس بأن دليلا يدل على التخصيص قلنا هذا بعيد لا يقبل منك لماذا؟ لأن الصيغه هذه تدل على أنه نص يعني لا يحتمل نص في العموم بمعنى أن الحكم ثابت لكل فرد على جهة الجزم وأما إذا كان ظاهرا فكل فرد حينئذ محتمل لأن يخرج فإذا جاء نص للتخصيص حينئذ خصصنا أما نص العموم فلا إذا ما يملكون يملكون هذا فعل مضارع في سياق النفي حينئذ يكون نكون من سياق العوم إذا نفى الملك مطلقا قال ما يملكون من قطمين هذا اشبه ما يكون به بمثال يعني قيد الملك هون لأنه مفعول به ومعلوم أن المفعول به من المقيدات يعني اشبه ما يكون به بالمثال فإذا كانوا لا يملكون قطميرا فغيره ما كان أكبر من باب أولى وأحرى يعني ليس المقصود به الحصر ليس المقصود به الحصر في القطمير وإنما المراد به أن القطمير مثالا وهذا المثال يدل على أن ما كان أكبر منه من باب أولى وأحراه فالذي لا يملك قدر أُنمُل فلان لا يملك قدر هذا المسجد من باب أولى وأحراه إذا نفيت عنه لا يملك هذه الساعة مثلا هذا يملك أرضا كبيرة لا يملك قطعا هذا هذا الأصل هذا المراد إذا ما يملكون من من قطمير من هذا حرف زائد للتوكيد بال اللفظ قطمير هذا مفعول به منصوب نص فتحه مقدر على آخره ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم قيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيب قال الشارح أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك يعني كأنه لو قال المصنف أتى بأول الآية لكانت أكد لماذا لأنه بين هنا في هذا الجزء المستشهد به ما يتعلق بالمدعوم وأول الآية يدل على أن خصوص الملك ثابت لله تعالى لقوله له الملك ما وجه الاستدلال قدم ما حقه تأخير له هذا خبر له الملك والملك هذا مبتدأ أصل التركيب الملك له الملك له إذا المبتدا مقدم محكوم عليه له هذا خبر مؤخر محكوم به فإذا عكس فقدم الخبر على المبتدا حين قلنا هذا من صيغ الحصر يدل على ماذا؟ على أن الملك والملك محصور في الباري جل وعلا وتقديم محق التأخير يدل على اختصاص إياك نعبد نعبدك على هذا الحد إذن ذلكم الله ربكم له الملك يخبر سبحانه أن الملك له وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره فهو المستحق للعبادة وحده ولهذا قال والذين تدعونه يعني لما كان من وجد من العبيد من صرف العبادة لغير الله تعالى وأثبت أولا أن الملك له وحده دون ما سواه فكأنه جل وعلا يعرض بهم بجهلهم ونقصهم كيف تدعون من لا يملك شيئا والملك هو لله جل وعلا وحده دون ما, ما سوى عباد القبور اليوم هل يعلمون أن الملك لله تعالى أو لا يعلمون قامت الحجه أو لا قامت الحجه إذن توحيد الربوبية دليل على إثبات توحيد العبادة فمن أقر به حينئذ لزمه ولذلك قامت الحج على المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم به بهذا الدليل وهو أعظم دليل ليس ثم أعظم منه أعظم دليل هو إقرار به بتوحيد الربوبية وأضحنا هذا قال والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره فهو المستحق للعبادة وحده ولهذا قال والذين تدعون يعني الذين تدعون هم ما يملكون والذين تدعون من دونه سوى الله تعالى ما يملكون من قطمير قطمير هكذا كذلك وهو القشرة على النواه قشرة على على النواة قيل القطمير اللفافة التي تكون على نوات التمر تفتح التمرة تجد النواه عليها ماذا قشرة هذا سمى ماذا سمى قطميرا أي أنواع التمر أولا <تصفيق> نعم أي ولا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير ولا بمقداره فما كان أعظم منه من باب أولى وأحرى قيل الفتيل وجاء كذلك في نص هو سلك يكون في الشق الذي في النواتي كذلك جاء نفي وعملك والنقير هي النقرة التي تكون على ظهر و وكل جاءت في قراني من النفي قال هنا نكيرة في سياق النفي يعني قطمير نكيرة في سياق النفي وكذلك الملك نكيرة في سياق النفي ومع دخول من عليه من أبلغ النفي وقال نصا في العموم لكان أولى فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع من كان لا يملك لنفسه قدر القطمير لا يحل لعبد أن يعبده من دون الله تعالى وإنما العبادة تكون لمن يملك القطمير وما هو أعظم من ذلك قال ولو فرض أنهم وأخبر أنهم, واخبر انهم لا يسمعون دعاء من دعاهم لانهم اموات او جماد او ملائكه مشغولون بما خلق له يعني لو دعا ملائكه الجماد واضح والاموات واضح لكن الملائكه احياء او لا احياء فلو دعا الملائكه حينئذ كيف يقال لا يسمع مشغولون بما خلق لهم مشغولون بما خلق لهم ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم وأنهم يوم القيامه يكفرون بشركهم أو اي يجحدونه أي يجحدونه ويتنصلون منه تبرؤون ويتبرؤون ممن فعله معهم ثم قال يعني هؤلاء المعبودون يتبرؤون منك إذا عبدته من دون الله تعالى ولا ينبئك ثم قال ولا ينبئك اي يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها يعني نفسه تبارك وتعالى فهو جل وعلا يعلم السر وأخفى ولذلك من أسمائه العليم الخبير العليم بما ظهر وما بطن والخبير بالأمور يعني ما يتعلق ببواطنها فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة هذه كل منفية كما نفى الأربعة في الآية السابقة كل دليل يتعلق بصفة تتعلق به هذه المعبودات وهي صفة عجز لا يخلقون يخلقونهم بانفسهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إذا هذه صفة عجز صفة عجز عكسها صفات كمال الذي لا يكون مخلوقا بل خالقا والذي يستطيع وينصر نفسه وينصر عباده وأولياءه وهو الذي يستحق أن يعبده هنا كذلك الذي يملك حقا هو الله عز وجل والذي يسمع كل صوت مهما بعد هو الله عز وجل والذي يقدر على إغاثة اللهفان ونحوه هو الذي يكون مستحقا للعبادة ولذلك قال وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته بطلت دعوته وكل معبود سوى الله تعالى انتفت عنه هذه كلها حينئذ بطلت دعوته هذا دليل واضح بين يدركه كل من صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ لا يقال بأن ثم عذرا فيما يتعلق به صرف العبادة لغير الله تعالى لأن هذا مما هو مستقر في النفوس لسيما إذا بطلت يعني لو قال قائل بأنه قد ينازع من هو مشرك في الأصل لكن الذي ينتسب إلى الإسلام قال لا إله إلا الله ويسمع القرآن ثم يأتي ويناقض هذه الاصول هذا لا لا يقبل منه البته ولا يقال بأنه معذور بهذه به المساء قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال والصحيح يعني الصحيحين والمصنف رحمه وتعالى تارة يعبر عن الصحيحين بالصحيح وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم شج معلومه أنها جرح في الرأس والوجه خاصة يوم أحد يعني في يوم أحد يوم أحد ظرف شج يوم أحد يعني من صومعة الظرفيه في يوم أحد قال جبل معروف شرقي المدينة كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه والشد الجرح أو الجرح في الرأس والوجه خاصة على جهة القصوص وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده والحديث بالصحيحين حديث بالصحيحين علقه البخاري عن عن حميد وثابت ليس عن عن حميد وثابت بالواوي علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس عن أنس إذن في البخاري قال ماذا في البخاري قال قال حميد وثابت عن انس هكذا نص البخاري قال حميد وثابت عن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه احمد امام احمد من طريق حميد عن انس حميد عن انس ووصله مسلم من روايه حماد بن سلمه عن ثابت عن انس يعني كلاهما ثابت كلاهما ثابت يعني الحديث ثابت قال هنا علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس ووصله أحمد والتلمذي والنسائي عن حميد عن أنس حميد الطويل عن أنس ووصله مسلم عن ثابت عن أنس إذا تعليق البخاري وجد موصولا فيه في غيره عند مسلم عند, عند أحمد فما علقه البخاري الحمد تعالى هذا فيه ينظر فيه بعضه صح عنده أحيانا وأحيانا يكون من من خارجه وهذا لا يشكال فيه واحيانا يكون ضعيفا لكن في لكن الضعف فيه يكون يسيرا قال قد أخرج ابن إسحاق في المغازي عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح اي لا يفلح كيف هنا للتعجب والاستنكار ليس المراد الاستفاه كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم كل شيء غير لونه بحمره كالدم ونحوه فهو مخضوب سمى ماذا سمى خضبا وهو يدعوهم الى ربهم فنزلت هذه الايه وذكر ابن هشام من حديث ابي سعيد الخدري ان عبد الله بن الشهاب هذا لا يصح كان ورد في سيار لكنه لم يثبت وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد ولا يصح أن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله ابن قميء على وزن سفينة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته, في وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده اي ابتلعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار اذ قال المصنفون رحمه الله تعالى شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته رباعيه بفتح الراء وتخفيف الياء وليس الباء تخفيف الياء الرباعيه بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنيه قال النووي وللإنسان اربع رباعيات قال الحافظ كسرت فذهب منها فلقة فلقة يعني جزء ولم يعني قطعة ولم تقلع من أصلها إنما جزء منها قطعة منها فلقة على وزن فعل ولم تقلع من أصلها وذكر ابن هشام أيضا أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلة كما مر السابق الحديث لا يصح وجرح شفته السفلى وجزم به غيره وقال عليه السلام اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار قال إلى النار يعني الأصل هذا لو إذا مات على الكفر وعلمنا أنه مات على الكفر أن نحكم له بالنار هذا الأصل وروى الطبران من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله ابن قميئه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فشج وجهه وكسر رباعيته فقال خذها وانا ابن قميئه هكذا قميئه بفتح اوله وكسر ثانيه وزياده اياه على وزن سفينه على وزن سفينه وهو من قمئه بمعنى ذل قميء يعني ذليل وحقير وقيل قمئه ليس بي بقميئه قمئة, قمئه قمئه خذها وأنا وانا ابن قماته لكن لما شرق 100 على وزن فعيل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك اقماك الله وسلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعه قطعه وفي الحديث اثبات وقوع الابتلاء والاسقام بالانبياء هذا المهم كل ما مضى من السير والله اعلم ببعض ما ذكر فيها السير معلومه انها كالتفسير كما قال الامام احمد رحمه تعالى وان كان التفسير احسن حالا من من السير يعني منها ما لا, ما لا يثبت ولذلك لا يبحثون في اسانيدها قالوا في الحديث إثبات وقوع الابتلاء والاسقام بالانبياء النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وسال دمه هذا ابتلاء اولى ابتلاء وقع لمن لنبي بل لمحمد صلى الله عليه وسلم فاذا اردت انت يا مسكين أن تدعو الى الله تعالى ولن يصيبك شيء البتة حينئذ أردت منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا صحيح لا الذي يريد أن يدعو ولا يصاب بكلمة واحدة لو تكلم فيه حينئذ كمش عن الدعوة وبقي في بيته قال لما يتكلمون فيه دعو فليقول ما شاءوا. ها فليسب ويشتم ويصنف هذا لن يضرك شيء البتة لن يضرك شيء البتة لماذا؟ لأن هذا أخف من كونه يقع عليك البلاء <تصفيق> في جسمك ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجع وجه يعني صيب وسال دمه وكسرت رباعية إذن هذا عظيم أعظم ماذا؟ أعظم مما أن تنال بي بكلمة والذي يريد أن يدعو الله تعالى ولا يصاب بشيء ولا أن يحاك له وضده قل هذا بعيد جدا. لأن هذا الاذيه هذه ملازمه للدعوه الى الله تعالى تدعو الى الله تعالى الى الله قد تدعو الى شيء آخر لا يصيبك شيء لا اشكال فيه لأنك ستبذل ماذا ما يوافق الاهواء ما يوافق الزعماء ما يوافق. الى آخرين. تحافظ على منصبك ونحو ذلك وتجمع الأموال وتنال من من الدنيا ما تنال لكن إذا اردت الدعوه الى الله بهذا القيد فلا بد ان تفتي ولا بد ان تتكلم بما يرضي لها عز وجل حينئذ لن يرضي الجميع فلا بد من ماذا كلمة سواء قل ما ليس عندنا كلمة سواء إلا التوحيد او لا إلا التوحيد وما دل عليه وما عدا ذلك فأفه يبقى على الأصف لا لابد أن ينظر طالب العلم أن الأذية وكون العبد قد يصاف في بدنه يصاف في عرضه وفي عرض هذا من أخف ما يكون هذا ملازم للدعوة إلى الله تعالى الذي يغضب كل ما قيل فيه شيء غضب وقد يصيب من الحبوط ما يصيب من الدعوة إلى الله تعالى قلنا أنت فيك ضعف ضعف في الإيمان وضعف فيه في العلم واليقين وتحتاج إلى أن تقرأ سير أو السير النبوية وأن تعلم حال الأنبياء و وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم فيتاسوا بهم وليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون لأنه ما اصيب الا لكونه في شيء من الضعف وكذلك كذلك هو مخلوق لا يستطيع أن يدافع عن نفسه مطلقا فلا يفتتن بهم بما ظهر على ايديهم من الآيات والبراهين قد تأتي معجزات آيات فيفتتن بهم بعض الناس ويغلى فيهم فيعبدون من دون الله تعالى إذا أهم ما نأخذه من هذا الحديث فيما يتعلق به كون النبي صلى الله عليه وسلم قاديب تولية حينئذ كل داع إلى الله تعالى لا بد أن يصيبه شيء من هذا الابتلاء قال وكسرت رباعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم السفام هنا للسبعاد أي بعيد أن يفلح والفلاح والفوز بالمطلوب النجاة من المرهوب. قال أي كيف يحصل لهم الظفر والفوز والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم زاد مسلم كسروا رباعيته وادموا وجهه عليه الصلاة والسلام فنزلت ليس لك من الأمر شيء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم السبعة ماذا الفلاح إذا وصل بهم الحال من رد دعوة الله تعالى والرد على نبيه انهم أصابوه بأذية حين السبع النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح وقال ماذا كيف يفلح إذا لن يفلحوا كأنه أشار إلى ذلك نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء هذه الهداية وما يتعلق بها وشرح الصدور وفتح القلوب ليست لك وإنما هي لله تعالى وهو ما يعانون له العلم بهداية التوفيق إنما وظيفتك أنك نبي إنما عليك البلاغ فقط يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا العصر وأنت كذلك يا من تدعو إلى الله تعالى تبلغ يقبلون لا يقبلون ليس, من من ليس لك من امر شيء. إذا أردت أن تدخل إلى قلوب الناس وأن تفتح قلوب الناس قد تكون بالكلمة بالاحسان إلى خيري بأسباب لكن إذا كان المراد أنك بنفسك تفعل ذلك فقد جعلت لنفسك شيئا مع الله تعالى لأن هذا من خصائص الباري جل وعلا إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من هذا من خصائص الباري جل وعلا وأما وظيفة النبي فهو كما قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم قال فنزلت فهذه سببيا نزلت يعني هذه الآية ليس لك من الامر شيء نكرة في سياق النفي فتعم والأمر الشأن أي شأن الخلق فشأن الخلق إلى خالقهم شأن الخلق إلى خالق ليس إليك يقبلون أو لا يقبلون والذي يربي نفسه على هذا يستريح كثيرا يستريح كمعين قلبه يعني أنت تدعو تبين فقط يقبلون أو لا يقبلون ليس من شأنك يعني بعض الناس قد يصيبوا من الغضب قد يكون لله عز له وجهة أخرى لكن بعض الناس قد يصيب الغضب لكون لم يقبل قال أنت لست مكلفا بهذا أنت مكلف بأن تتكلم فتكلم بما تستطيع وإذا لم يحصل تكلم منك وبيان حينئذ تحاسب نفسك وتعرض نفسك على الكتاب والسنة أما الناس يقبلون أو لا يقبلون هذا ليس من من شأنك ألبت ولذلك قال ليس لك من العمل شيء شيء نكرة في سياق النفي فتعم والأمر الشأن أي شأن الخلق فشأن الخلق إلى خالقهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بما سواه كالصنم والوثن والولي فالأمر كله لله وحده قال الشارح أي ليس لك من الحكم في عباد شيء فالله تعالى مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على كله التعذيب والقبول التوبة ودخول الإسلام والموت على الكفر والتخليد في النار كله ليس ليس إليك البتة وإنما تبين حكم الله تعالى فقط. أي ليس لك من الحكم في, شيء في عباد شيء وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. بإنذارهم وجهادهم وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم وليس ذلك بهوان بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبيه لأنه إذا أضيف شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه في كون يملك نفعا أو ضرا فقد رفعته عن منزلته ما معنى الطاغوت مجاوزة العبد حده مجاوزة الاعتقاد فيما يعتقده من جهة الأشخاص فيرفعه عن حده هذا يسمى ماذا يسمى طغيانا يسمى طاغوتا حينئذ إذا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يتعلق به شيء مما يتعلق بخصائص ربوبية فقد رفعته إلى منزلة الربوبية وهذا باطل أو حق هذا باطل إذن حتى ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع عن قدره عليه الصلاه والسلام فالثناء عليه بما يليق به من كلمات واعتقادات هذا يطاع لحقه صلى الله عليه وسلم وصفه عليه الصلاه والسلام بما هو خاص بالبار جل علا هذا رفع له إلى مقام الربوبية قال ولكن ليتبين نزول قدري صلى الله عليه وسلم على مقام الربوبية فإنما هو عبد الله ورسوله ولذلك بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله فأشهد أن محمداً عبده إذن عبد هو هو عبد أو لا ليس بمعبود ورسول ليس بمرسل هو مرسل إذن لا ترفعه فوق منزلته وإنما تضاف إليه صفات لائقة به صلى الله عليه وسلم قال وفيه أي في الصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر بين هنا قيد صلاة الفجر ثم مكان الرفع للركعة الأخيرة ثم بعد الرفع من من الركوع تحديد أو لا تحديد لبيان القنوت أين يكون يعني قيد مكان الدعاء من الصلاة بالفجر ومكان الركعات بالأخيرة ومكانه من الركعة بما بعد الرفع من الركوع قال اللهم العن وفلان بعد ما يقول سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد فأنزل الله فسببية كذلك والسابقة فيها فنزلت ولمانع أن يكون اللي نزول الآية سببان ليس لك من الأمر شيء يعني السابق النص السابق يدل على أن سبب نزول الآية ماذا ما كان في شج النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل في غزوة أحد وهنا هذا النص يدل على ماذا على أنه دعا على فلان وفلان ونزلت الآية لما نعني قال الآية لها سببان بل قد يتعدد سبب النزول قال أي في صحيح البخاري ورواه نسائي وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح ففي الصحيح أنه قال لحفصة إن اخاك أو إن عبد الله رجل صالح هذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم تزكية ما بعدها من تزكية وليس كقول قول بعض الناس لبعضهم رجل صالح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بالورع ليس في زمانه له نظير في ذلك أسلم مع أبيه وهو صغير وكان من أهل العلم كثيرا لاتباع شديد التحدي والاحتياط اجيز يوم الخندق وأفتى ستين سنة هفتا ستين, ستين سنة وبلغ ستة ثمانين مات سنة ثلاث وسبعين ثلاث وسبعين قال ماذا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن لعنه طرد والإبعاد عن الرحمة أي أبعدهم عن رحمتك وطردهم منها اللهم لعن فلانا وفلانا قال هذا القنوت على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الروايه الاتيه وذلك بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم الاحد واصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء وتقدم قدم سابقا وهذا فيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة ويجوز تسميه المدعو عليهم يجوز او لا يجوز اقول يجوز اللهم اهلك بشارة فسميه لا باس يجوز أو لا يجوز؟ قل نعم يجوز وإذا كان كذلك الحديث يدل على على ذلك قال بعدما يقول سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء اي يدعو عليهم بعد التسميع يعني قول سمع الله لمن حميد سما تسميعا فأخبره الله أنه ليس لهم لأمر شيء إلا ما أمر به ومعنى سمع الله لمن حميد السجابة, السجابة لذلك عده باللام سمع الله لمن؟ ضمنه معنى أجابة لأن سمع يتعدى بنفسه سمعت زيدا سمعت لزيد يعني استجبت له ضمنته معنى ماذا سمعت ها؟ ومع ذلك فيه معنى الاستجابه إذا لما عداه باللام دل على أنه ضمنه معنى أجابة هذا الذي ذكر ابن قيم الحمد تعالى قال عد يسمع الله لمن حمد باللام لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن قال استجاب دعاء الحامدين له وقبله واستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك والحمد ضد الذم سمع الله لمن حميده حمد ضد الذمين ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له وفرق بينه وبين المدح يعني المدح ذكر محاسن المحمود لكن قد لا يحبه لا يكون موجبه ماذا المحبة والتعظيم أما المدح فلا محاسن ولا يكون حمدا إلا إذا كان عن محبة وتعظيم لأن الإنسان قد يمدح ماذا؟ ها لغير التعظيم، قد يمدح رياً، سمعة، طلب لمال طلب لجاه طلب المنزلة، ها إلى آخره، ما تنتهي الأسباب، تتعدد بتعدد الأزمان والأشخاص والأحوال. حينئذ إذا كان الامر كذلك فلم يكن المدح والطلب المح... أو ذكر المحاسن. لم يكن من جهة المحبة والتعظيم يسمى مدحا ولذلك قال فرق بينه يعني بين الحمد وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير غير قد يكون مع الباري جل وعلا وقد لا يكون إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهو المدح وهو المدح ولذلك المنافق يمدح ولا يحمد أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد فالحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبي وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه مجرد خبر فقط. قال في رواية أخرجها البخاري في المغازي عن حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم ابن عبد الله بن عمر مرسلاً كما قال الحافظ الفتح والمرسل الضعيف كما هو معلوم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل ابن عمرو وحالف النيهام فنزلت ليس لك من شيء قال انما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم احد هم ابو سفيان ابنه وهم نعم هم أبو ابن حرب ابن حرب واشد الناس عداوه له صلى الله عليه وسلم وهم السبب في غالب ما جرى عليه ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم دعا ولعن ومع ذلك ما استجاب الله تعالى له هذا فيه ماذا في إبراز مثال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء قد يدعو ولكن لا يستجيب الله تعالى له لحكمة قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء قال الشارح أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليهم ومع ذلك الله عز وجل ما له بل دخلوا في الإسلام بل وحسن إسلامهم والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق وخلفه الصحابة يؤمنون على دعاه هذا دعاء لا نظير له النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يؤمنون ومع ذلك ما استجاب الله تعالى فكيف بغيره من باب أولى واحرى قال وهو أشرف الخلق وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه هذه آية سبحان الله وهم صفه الخلق بعد الرسل ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل لن يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ من دونه من باب أولى وأحرى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو حي يدعو ويؤمن الصحابة فما استجاب الله تعالى له فإذا دعي بعد موته من باب أولى وأحرى وإذا دعي غيره من دونه عليه وسلم من باب أولى وأحرى قال فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه وهذا في حياته عليه الصلاه والسلام فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاؤه بعد موته صلى الله عليه وسلم تابد نستدل بماذا إذا لأن الإنسان في في حياته أمكن وأقدر بعد موته إن كان أمكن وأقدر ليست لها نظير حينئذ نقول هذا يدل على أنه بعد الموت ليس له شيء البتة لأنه إذا كان في وقت حياته وهو يتكلم ويسعى ويتحرك وله شيء في قدرته مما مكنه الله تعالى منه ومع ذلك نفى الله تعالى عنه فكيف بعد ذلك بعد موته ولذلك استدل به المصنف على هذا فبطل ما يعتقد فيه المشركون أنه ينفع دعاءه بعد موته صلى الله عليه وسلم أو دعاء أحد من سائل الأنبياء والصالحين بهذه البراهين قال المصنف وفيه القنوت في النوازل يعني من الأمور التي يدل عليه الحديث هو جواز القنوت بشروطه المذكورة في كتب الفقه وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن المعين في القنوت كذلك لانه جاء فيه لعن لعن المعين هذا فيه خلاف سواء كان كافرا أو, أو مسلما وصاب فيهما الجواز ولكن على جهه الدوام ثبت أنه لعن كما في الحديث وجاء في الحديث لم يكن لعانا المنفي ما هو كثرة اللعن وليس أصل اللعن فرق بين مسألتين وصاب أنه يجوز لكن على جهة الدوام لأنه يكون إنسان ماذا لعانا في كل كلمه واذا به يلعن كل هذا ليس من شأن المؤمن لكن لو لعن احيانا لاسيما من يستحق اللعن ككافر أو فاسق هذا لا باس به لا على جهه الدواب وأما حديث عائشة لم يكن لعانا لم ياتي ماذا كثره اللعن لان الشيء قد يكون في عصره جائزا واذا كثر منه ماذا صار فيه المنع ونعش كان فيه قال وفيه نعم ولعن الميت في القنوت ولعن المعين ليس الميت ولعن المعين في القنوت انتهى قال وفيه يعني في الحديث إثبات التسميع والتحميد للإمام يعني الإمام يقول ماذا سمع الله لمن حمده هل يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث يدل على في خلاف بين العلم بعضهم لا يرى ذلك لكن الصواب هذا الحديث يدل على ماذا على أن الإمام يجمع بين الأمرين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ربنا ولك الحمد لكن قول للامام اراد به ماذا الاشاره الى ان الماموم لا, لا يسمع لا يقول سمع الله لمحه وانما هي من خصائص الامام هذا قول الجمهور والصواب ان الامام والماموم سواء لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم سمع وقال صلوا كما رايتموني اصلي نحتاج الى, ها إلى دليل يخرج الماموم انه لا لا يسمع لا يقول سمع الله لمحمده أما الحديث الواردة في أن الإمام إذا قال سمع الله لمحمدة فقوله هذا لا يدل على أنه لا يقول ولذلك جاء في حديث أن الإمام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين هل معنى ذلك أن الإمام لا يقول آمين هذه الصيغة لا تدل على الحصر لا تدل على الحصر بل تدل على الترتيب في الجزء المعين المطلق الذي الذي في الحديث إذا قال الإمام الضالين قولوا إذا الإمام هل يقول آمين أو لا؟ يقول آمين لأدلة أخرى إذا الأدلة الأخرى قد تدل على زيادة على النص فالصواب التسميع يكون من الإمام والمنفرد والمم لا فرق بينهم لعموم قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مفردا منفردا وصلى اماما ولم يأتي التفصيل إذا صليتم منفردا صل كما رأيتموني اصلي فقولوا سمع الله لمن حميدا وإذا رايتموني اصلي اماما فلا تقولوا سمع الله ما جاء التفصيل هذا وانما جاء الاطلاق وهذا هو الصواب ومذهب الشافعيه والسيوط له رساله فيه في هذا المساله تعلق بها ان التسميع ثابت لي للماموم لان هذه من المعارك كانت قديما فيها فيها كلام كثير قالوا محل القنوت بعده يعني بعد ماذا ربنا ولك الحمد وأكديته في الفجر وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث أصح يعني مسائل القنوت هذه تأخذ من من بابها ما يتعلق بها قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أي في صحيح البخاري وله طرق كثيرة في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره واسمه أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخم قال النووي على الاصح من ثلاثين قولا صحابي واحد وهو من المكثرين اختلفوا في اسمه على نحو من ثلاثين قولا يا عجبا هذا يدل على ماذا على أن العبرة عنده بالعلم والعمل ليس بالأسماء إذا لم يكن من أخذ عن أبي هريرة رضي الله تعالى وقد ثبت اسمه لكن المراد به ماذا تثبيت العلم هذا العصر أما الأسماء والكونة وغيرها هذا أمر وخف قال كني به هريرة كانت له في صغره هرة صغير وهو اول من كني بها كني كني بها يدوز الوجهان والتخفيف اولى وكان اسمه في الجاهليه عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عامر بن عبد ذي الشرى ابن طريف بن عتاب الدوسي عتاب هكذا في معرفه الصحابه لابن عيم وابن غياث الطبقات الكبرى لابن الغياث من حفاظ الصحابة وفضلائهم وأكابيرهم لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم أكثر منهم مات سنة 57 وله ثمان وسبعون سنة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه قام أي خطيبا صحابة إذا قالوا أو اطلقوا هذا التعبير أرادوا به ماذا خطابا قام فينا خطيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه فيه إشارة إلى ماذا الى أنه لم يتأخر منذ أن أنزل حينئذ قام خطيبا حين فيه أنه لم يتأخر أنزل عليه بواسطة جبريل وأنذر عشيرتك الأقربين أنذر أمر الأمر يقتضي الوجوم أي حذر وخوف الإنذار الإعلام المقرون بتخويف إعلام مقرون بتخويف عشيرتك ثم وصفهم بقوله الأقربين والحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصف يعني القرابة ليست على مرتبة واحدة أو لا ها القرابة على مرتبة واحدة أو لا ليس على مرتبة واحدة الأب قريب والعم قريب واي القريبين أقرب سكن الأب إذا وأنذر عشيرتك الأقربين علق بوصف وهذا الوصف يتفاوت حينئذ كلما كان أقوى فالحكم يكون معلقا به علق الحكم هنا على وصف يقوى بقوة هذا الوصف أي لأقرب فالأقرب. الأقرب فالأقرب قال عشيرة الرجل هم بن أبيه الأدنون لأقرب فالأقرب منه أو قبيلته لأنهم أحق الناس ببره واحسان الدين والدنيوي كما قال تعالى يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذه نذارة خاصة قول أنذر عشيرتك أذقيت والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانذار على مرتبتين أو على نوعين إنذار عام أن أنذر الناس الناس عام يشمل العشيرة الأقربين ومن كان بعيدا وأنذر عشيرتك الأقربين هذا إنذار انذار خاص حينئذ يجمع بينهما أنه لا تنافي بينهما فالخاص داخل في في العام حينئذ هو مأمور بالإنذار العشيرة وزياده فلا فرق بينهم وهذه نذارة خاصة وإلا فقد أمره الله أيضاً بالنذارة العامة كما قال أن أنذر الناس الناس لفظ عام يعم الأقربين وغيرهم وقد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس فقال يا صباحهم يا صباحه كلمة يقولها المستغيث واصلها اذا صاحوا للغاره لانهم اكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغاره يوم الصباح فكانه قال قد غشينا العدو حتى اجتمع عليه ما بين اخشبي مكه الجبلين ولمسلم فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال ارايتم لو اخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل سفح هذا الجبل يعني أصله قال أصمعه وأصله وأسفله سفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء وجعل ابن فارس من المبدل والأصل صفح الجبل والمسور صفح الجبل إذا انظروا هنا ماذا وصل بهم الحال لو قال لهم هذا الجبل خرج منه خيل أو جمل أو نحو ذلك تصدقون قالوا نعم ومع ذلك استكبروا فيما اخبرهم به كون الباري أوحى إليه قال ارايتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك الكذبان إذا سنصدق ولو قلت بأن هذه الخيل ستخرج من هذا الجبل قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق ياربأ أهله ياربأ اي يحفظهم من عدوهم فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه يا صباحا قال هنا فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها كلمة أو للشك والتردد من الراوي كلمة بالنصب نحوها أي وقال كلمة شبه يا معشر قريش شبهها في المعنى المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد ويتناول الأنبياء والإنس والجن جمعهم عاشر قريش هو فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول والكلمة بالنصب عطف على ما قبلها أو كلمة نحوها أي قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش أي بمعناها وهو شك من الراوي هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك خاطبا العامة أولا ثم قال اشتر... نعم أو كلمة نحوها قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء أي لا أدفع ولا أنفع لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله ولا أمنعكم من شيء أراده الله لكم لأن الأمر كله بيد الله تعالى قالوا في رواية أنقذ أنفسكم من النار وعند الطبران عن أبي أمامة اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم أي خلصوها بتوحيد الله تعالى والإيمان به وبرسوله واتباعي فيما جئتكم به هذا معنى الاشتراه هنا لن يحصل شراء النفس إلا بالتوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال اشتروا أنفسكم أي أنقذوها لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من الهلاك مشتري راغب كذلك مشتري راغب في السلعة قال مما أنزل الله علي من توحيد الله وإفراده بالعباده وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب التوحيد والإمام الرسول هو النجاة ولا الاعتماد على الأحساب والأنساب فإن ذلك, غير فإن ذلك غير نافع لكم وفي صحيح البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا فلعل المصنف اختصرها وإنما الله سبحانه المتصرف في خلقه بما شاء له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قديم يا عباس ابن عبد المطلب يا عباس يا عباس عباسة يجوز فيه الوجهان أما ابن هذا بالنصب يتعين فيه النصب يا عباس يا عباس عباسة يجوز فيه الوجهان هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يعني. يعني لا أنفعك بشيء دون الله تعالى ولا أمنعك مش. لماذا؟ لأننا قررنا القاعدة أن الذي يملك النفع ها جلبا ويملك الدفع أو الضر دفعا قل هذا الله عز وجل من قصائص الباري جل وعلا وكل مخلوق كان نبيا لا يملك لنفسه نفعا فضلا عن غيره ولا يدفع عن نفسه شرا فضلا عن غيره قال عباس صفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب, يجوز النصب ولو ضابط معروف فيه في بابه وقال النووي النصب أفصح وابن وعمه وبنت بالنصب لغير لانه قال ماذا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه يا صفيه عمه بالنصب اذا صفيه كعباس يجوز فيه الوجهان واما عمه هذا بالنصب لغير عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه ويا فاطمه يجوز فيه الوجهان بنت بالنصب لغيم إذا ما يأتي بعد يا جاز فيه الوجهان وأما ابن عبد المطلب وماذا عمة رسول الله ويا وبنت محمد هذه كلها لا يجوز فيه إلا النصب سليني من مال ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا قال عباس وصفي وفاطم بالرفع ويجوز النصب وقال النووي بالنصب افصح وبن وعم وبنت بالنصب لغيم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنه من الله شيئا فانذر الأقربين نذارة خاصة وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا وبلغهم وأعذر إليهم فانذر قريشا ببطونها وقبائل العرى في مواسمها وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه وإنما أفردهم بالذكر لشدة قرابتهم، وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم ولا منجن من عذاب الله إذا لم يؤمن به ويقبل ما جاءهم به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام وترك الشرك ثم خص بالنذاره من هي بضعة منهم وقال سلين من مال ما شئت يعني لن ينفع ابنته صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن على على التوحيد لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم أما المال وأمور الدنيا سيعطيها عليه الصلاة والسلام أما الجنة والنار هذه ليست بيده عليه الصلاة والسلام. لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه فإذا كان لا ينفع صلى الله عليه وسلم ابنته وعمه وعمته وقرابته فغيرهم بطريق الاولى والأحرام وبين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا لا تسأل احدا إلا شيئا أقدره الله عز وجل عليه وأما الجنة والنار وما يتعلق به امور الآخرة وما لا يقدر عليه العبد فلا يجوز البت بل هو الشرك بعينه وأما النجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى وحده لأن لا يملك ذلك إلا الله عز وجل قال المصنف فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة النساء العالم ابنتي فاطمة وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة سليني مما ما شئت لا أغني هل هذا حق أو قالوا مجاملة قالوا حق فدل ذلك على أنه إنما نفى شيئا يعلمه من نفسه أنه مطابق للواقع ولم يكن مجاملة ولم يكن مقولة مخالفة للحق وآمن الإنسان وصدق أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من التجاع إلى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله تبين له التوحيد وغربة الدين يعني هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله تعالى إنما تعلقوا بالأموات وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ما لا يقدر عليه إلا الله وهذا هو بعين الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس بن عبا عن عباس وعن كذلك صفيه بل عن ابنته وبضعته فاطمة رضي الله تعالى عنها صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين